اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الاخوه الكرام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ايتها الأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي مرة أخرى في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بها يوم القيامة تعلمنا في الدروس الماضية أحكام كثيرة كان أهمها وآخرها هو أحكام الميم الساكنة وكان للميم الساكنه حالات ثلاث وهذه الحالات كلها تبدا بحرف التاء كما قلنا الحاله الاولى تدغم بمثلها والحاله الثانيه تخفى عند الباء والحاله الثالثه تظهر عند جميع الحروف وخلينا ملاحظه صغيره وهي اللي تظهر عند جميع الحروف قلنا تكون اشد اظهارا عند حرفين الواو معذرة والفاء واجهنا صعوبة في كيفية نطق الميم المخفاة بالبعض صحيح؟ وقلنا هذه تحتاج إلى تمرين طيب لكن أنا اللي قلت لكم به والقضية سهلة جدا أنه بمجرد إحنا ما نفتح الفم عدم إطباق الشفتين يجب أن لا يكون هناك إطباق بالشفتين فيكون الإخفاء صحيحا طيب ليش عدم إطباق الشفتين قلنا وذلك لذهاب اصل الميم خاطر ما ننطق ميم صريحه واضح فراح يصير بهالحاله شنو راح يصير عندنا اخفاء حتى هم شو يسمونه يسمونه الاخفاء الشفوي لانه من الشفتين هذا اسمه الاخفاء الشفوي اليوم ان شاء الله نقرا من سوره البقره وايضا اذا وصلنا الى بعض الاحكام راح ان شاء الله نتممها او نكملها. انت عم منطيني هاي النسخة اللي بينديك خلي اقرأ بيها شكرا جزاك الله خير وانت للمكتبة اقتني لك نسخة ثانية وتعال اذا اليوم نقرأ في الصفحة الرابعة صح الصفحه الثالثة اتممناها نقرأ في الصفحة الرابعة ونبين اهم ال. أهم الكلمات الصعبة والأحكام من الأحكام اللي أخذناها طيب أنا كنت أتمنى أنطيكم أحكام الراء لكن ما أريد اثقل عليكم بالأحكام خلونا نقرأ إن شاء الله كم صفحة ونستمر بالقراءة خاطر نشوف قراءتكم إذن قبل أن نقرأ لا بأس أن تصلوا على محمد وآل محمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي الموت مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فالا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اذا بدايه هذه الايات الكريمه التي تلوناها على مسامعكم نستعرض اهم الاحكام التي درسناها وتعلمناها من خلال الدروس الماضيه طيب الكلمه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم عندنا ميم ساكنه بعد بعدها حرف ك حكمها شنو الاظهار طيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لو وقفنا على كلمه نارا شو يصير عندنا هنا حكم نعم مد مد العوض لان تنوين الفتح وقفنا عليه نعطيه عفوا نعطيه غنة لو نعطيه مدا نعطيه مدا بمقدار حركتين طيب فلما هذه الفلمة اضاءت اول حكم عدنا الميم المشدده لازم نعطيها غنه بمقدار حركتين بعدها الالف بعدها الالف الذي يجب ان شنو نعطيه مدا بمقدار حركتين او اربعه لانه من المدود المنفصله بسبب الهمزه كلمه اضاءت شنو المد اللي بيها هنا شنو نوعيته مد متصل حكمه شنو ها ها هم لي أربعة حكمه حكمه الوجوب زين حكمه الوجوب مقدار مده اربع حركات طيب فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله الله تفخيم لفظ الجلاله لانه ما قبل مفتوح ذهب ما قبل شنو مفتوح طيب ذهب الله بنورهم هنا الميم عندنا بعدها الواو تكون اشد اظهارا طيب اشد اظهارا لان احنا قلنا مع الواو والفا تكون اشد اظهارا وتركهم في ظلمات الميم بعدها فا ايضا تكون أشد اظهارا طيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون الأخوة خلي جهزونا المايكروفون خاطر نستمع إلى بعض التلاوات طيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما يصير ندغمها مثل ما قلنا ما يصير نقول وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم هنا الميم مع الباء الميم اللي هي أصلها نون وانقلبت إلى ميم مصحيح؟ تكلمنا عنها في درس الميم قلنا هذه النون الساكنة اللي تنقلب ميم أيضا مشمولة بحكم الإخفاء مصحيح؟ فإذا نقول صم أول مرة ننطي التشديد واضح؟ ننطي التشديد للميم بعدين ننطي الإخفاء فش راح نقول؟ صم بكم شوف انطيت ميمين وحده انطيتها باصلها وغنتها ووحده انطيتها بس الغنه واضح صم بكم عم واضح زياده بكم عمي فهم لا فهم لا الميم الساكنه مع اللام حكمها الاظهار يجب ان تقرا مظهرة بدون غنزه زائده واضح فما يصير نتلبث عليها ونقول فهم لا يرجعون هذا غير صحيح واضح او كصيب من السماء هذه كصيب خلو تحتها خط شويه تحتاج الى تحتاج الى عنايه عند القراءه بها واضح صعبه شويه يراد بها شويه حركه هاي الشده شويه بها صعبه او كصي كصيبن مو او كصيب واضح لا يا ان بها او كصيبن كصي ي واضح او كصيب من السماء هنا السماء عندنا مد بيها شو نسميه المد المتصل ومقدار مده ايش قد وحكمه واجب زي او كصييد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم خلطيكم قاعده حلوه للاخوه القراء بس دقيقه شيخنا مرخصتك موجود المايك وإن شاء الله نعطيك اياه خدمتك بس خلي ابين هذه المعلومه ظلمات ورعد وبرق لاحظوا ان الثلاث كلمات ظلمات ورعد وبرق هذه الثلاث كلمات لاحظوا التنوين اللي فوق هذه الكلمات ظلمات هذا التنوين صحيح ورعد وبرق شوفوا ذني هذا شنسميه تنوين الضم صحيح هذا نسميه تنوين الضم نفس هذا التنوين موجود في بكم شوفوا في بكم شون مكتوب مكتوب بهالصورة مصحيح؟ جاي شوفونا شون مكتوب مكتوب بهالصورة إذا, إذا اجت الضمتين المتتابعتين بهالشكل هذه معلومة سريعة بهالشكل معناها الحرف اللي وراء هذا التنوين يحصل بيناتهم ادغام واضح فتقول ظلمات ورعد وبرق واضح اما اذا اجى بهالشكل معناته وراء اظهار طيب اذا اجى بهالشكل معناه وراء اظهار هذه معلومة سريعة واضح ان شاء الله خاطر تستفيدون من عدها اما تنوين الفتح او الكسر تنوين الكسر اذا اجت مختلفة بهالشكل وحده اطول من الثانية واضح ابينها اكثر اذا اجت بهالشكل واكو تنوين لا يجيب هالشكل وحدة جوا الثانيه باعوا هذي هذه وهذه اكو اختلاف ببياناتهم هذول متساويين هيك يعني يشكلون مستطيل هذول لا يشكلون شكل هندسي ثاني باعولهم واضح شلون يعني مره شوفوا كصيب من السماء شوفوا كصيب من السماء شوفوا الحركه اللي جواها شلون تنوين الكسر بهالصوره صاير واضح اما مرات لا يجي هيك عدل اذا اجا هيك عدل معناته اظهار اذا اجا مختلف معناه ادغام وهذه المعلومات تلقونها بالصفحات الاخيره اللي موجودة بالقران الكريم تلقونها بالصفحات الاخيره اذا اجا متساوي معناه اظهار اذا اجا مختلف معناه ادغام واللي يريد يقراهم يقرا الصفحات الاخيره اللي قلت لكم عليها من تقرونها تستفيدون منها اللي هي مكتوبه اصطلاحات الضبط او مشاكل ذلك أو تعريف بهذا المصحف طيب باقي هذه اصطلاحات الضبط شوفوا اصطلاحات الضبط هذه اذا تقروها راح تستفيدون منها هواي هواي تستفيدون من عدها اصطلاحات الضبط اذا قريتوها راح تستفيدون من عدها طيب تلقون بهذه هذه المعلومات ومعلومات اخرى واللي ما يفهم منها شيء خلي اللي يجي يسالني اقروها وتعالوا اللي ما يفهم منها شيء ان شاء الله احنا من خلالها نتعلم نعم لا لا لا, لا مو على شنو هو وراء تنوين الضم اذا اجى عبارة عن ضمتين مثل هذولي يعني ادغام واذا اجى بهالشكل هذا يعني اظهار احنا وصلنا تنوين الفتح والكسر يا شيخ انت بعدك التنوين الضم زين نكمل يكاد البرق يقف مو يخطفوا ها مو يجي واحد يقراها يخطفوا لا يكاد البرق شبيه يخطا يخطفوا مثل من نقول يخطأوا هاي يخطفوا زين يخطف ابصارهم لاحد يقول ابصارهم دير بالكم ابصار را را را را را را والميم را را كاف. مثل الميم اللي بعدها كافي مثلهم كحكمها الاظهار كلما أضاء لهم مشوا فيه واضح؟ هذا شنو حكمها؟ كلما مد منفصل أضاء مد متصل دقيقة خلينا نكمل الاسئله بعدين اللي عنده سؤال بعدين طيب لهم مشوا فيه هذا سمينا سمينا هنالا الميم شنو حكمها الادغام صحيح كلما أضاء لهم هذي الميم الساكنة مشوا فيه مصحيح هنالا شوفوا فوق الميم الثانية شنو فوق الميم الثانية شدة يعني شي ريدي يقول يعني ريدي يقول انه هذي الميم مدغمة طيب لان احنا قلنا اي حرف مشدد يعني مدغم لكن مو بالضرورة نعطيه غنة الحرف المشدد اللي نعطي ظن فقط هو الميم والنون لذلك احنا اخذناهم بدرس خاص سميناهم الميم والنون المشددتين صح؟ زي كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ميم ساكن بعد قاف هكومها شنو؟ الاظهار طيب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم طيب ايضا تكون اشد اظهار الميم اللي بعدها واو وابصارهم ان الميم الساكن اللي بعدها الهمزه ايضا حكمها الاظهار طيب والنون المشدد ان كنا منقراها قبل ان الله على كل شيء لا انطيها غنا مقدارها حركتين فنقراها ان الله على كل شيء قدير واضح يا ايها الناس يا ايها الناس طيب المد اللي في يا ايها الناس متصل لو منفصل متصل طيب انا اقول منفصل كم واحد يقول متصل خليه يرفع ايده فمو قلت متصل ليش ما ترفع ايدك مو قلت متصل ايه ترفع ايدك كم واحد قال متصل زين كم واحد يقول منفصل زين يا ايها الناس ايها اقدر اقول ايها الناس وحدها لا ما اقدر لازم ويا هيا ها لازم ويا هيا ما اقدر اقول ايها الناس انتم العبيد بعد اليوم اقدر لو ما اقدر بالخطبه موجوده ايها الناس قالهم أنتم انتم العبيد بعد اليوم والياء للمخاطبه الياء حرف مخاطبه حرف الياء حرف ما ملصق بالناس مو دائما يعني يجي ويا الناس طيب الذين امنوا يا ايها الذين امنوا زين نكمل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الميم الساكنه وبعدها الواو طيب الميم الساكنه وبعدها الواو حكمها شنو اشد اظهارا زين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون شوف الميمات خير منا الله موجودات مو قبلكم ميم ساكنه بعد هلام لعلكم ميم ساكنه بعد هتاء حكمها شنو الاظهار الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء والسماء شنو حكمها مد متصل مقدار مده جد اربع حركات وحكمه الوجوب بناء شوفان عندما وقفت عليها قلت بناء لو قلت بناء ها لأنك تنوين فتح والسماء بناء لازم ننطيها ألف مقدار مده حركتين فقط والسماء بناء منقول بناء ان زين ولا بناء ننطيها الف مقدار مده حركتين سمينا مد العوض نعوض عن النون عندما نقف عليها بألف طيب واضحه هي الامور واضحه زين وانزل من السماء ماء نفس الحال في بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا شوف سونا من وصلنا لكم في كلمة فلا أظهرنا الميم طيب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لمن وقفت على كلمة أندادا قلت أندادا بس من وصلتها ما قلت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما يصير أضيع النون النون عندما وقفت عوضتها بألف مقدار حركته لان هي موجوده على كرسي الالف طيب لكن من وصلتها اقراها نون اشوف الحكم اللي وراها شنو وهو الحكم اللي بعدها واو فسويناها ادغام فنقول فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون طيب وان كنتم في ريب واضح شلون الميم مع الفاء حكمها الاظهار الشديد وان كنتم في ريب مما نزلنا ايش كم ميم عدنا ميميا مصحيح صحيح وكل وحده اثنين يعني اربعه فكل وحده نطيها غنه بمقدار حركتين مما شوف ريب مما ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله شوفوا كل ميم مشددة جاي ننطيها غنة بمقدار حركتين وادعوا شهداءكم الألف في شهداءكم مقدار مده اربع حركات طيب شهداءكم من حكمها الميم مع الميم إدغام المتماثلين طيب من دون الله إن كنتم صادقين الميم مع الصاد حكمها الإظهار زين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لم تفعلوا الميم الساكنة مع التاء حكمها الإظهار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم طيب وقت الدرس شارف على الانتهاء إن شاء الله في الدرس الماضي سأستمع مباشرة إلى تلاواتكم فإلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد